إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَطَ ثُمَّ أَدْبَرَ اسْتَكْبَرَ وَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُؤَثَّرٌ إِنْ هَذَا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تدر لوحة من بشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إماما لَنَعَذَّبَنَّهُمْ إِلَّا فِتْنَةً مِنَ النَّذِيرِ كَذَلِكَ يَسْتَلْقِي الَّذِينَ قَالُوا تُؤْلَى الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابًا وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَجْدَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ لَأَحَدَكُمْ لَنَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن قُمْ أَيَتَقَدَّمَنَّ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ إِنَّ جَنَّتِي يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي الْجَنَّةِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ولم نكن طعم المشكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نجذب بيوم الدين حتى أتانا الوقين